نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الغافه الطيبات والبركات ونساله جل في علاه كما جمعنا في هذه الغافه ان يجمعنا مع حبيبنا وقره عيننا محمد صلى الله عليه واله وسلم محاضره جديده من فقه الدعوه الى الله تعالى اثناء نتكلم اليوم بفضل الله تعالى على مهمه الرسل عليهم الصلاه الرسل الذين اايصرهم الله جل وعلا لهدايه البشريه قال تعالى ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَّ بِاللَّهِ شَهِيدًا الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم والمخاطب كل مكلف من امته كل مكلف من امته يشمل هذا الخطاب والمراد بالحسنه ما يصل له الانسان ويفرح به والمراد بالسيئه ما يسوءه ويحزنه وقال معنى ما اصابك من حسنه اي من نعمه وامور حسنه تفرح بها فمن الله هذه عقيده المسلم هكذا ينبغي ان تكون ما أصابك من حسنة من نعمة في حياتك من أمور جيدة حسنة تفرح بها فهي من الله جل وعلا فبتوفيقه لك وتفضله عليك وإرشادك إلى الوسائل التي أوصلتك إلى ما يصرق وما أصابك من سيئة أي من مصيبة ومعا او غيرها مما سيسبب الحزن فمن نفسك ما اصابك من سيئه اي من مصيبه او غيرها مما يحزن فمن نفسك اي فمن نفسك بسبب وقوعها فيما نهاها الله عنه وتوكلها للاسباب المؤصله الى النجاح كما قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير هو التميمي عن ابي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب عرضا نكتة فما فوقها أو دونها إلا بدنب وما يعفو الله عنه أكثر قال وقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير قيل قيل ان هذه الايه حكايه من الله تعالى لاقوال المنافقين السابقه فكانهم لم يكتفوا بان ينسبوا للرسول صلى الله عليه وسلم انه هو السبب فيما اصابهم من جذب وهزيمه بل اضافوا الى ذلك قولهم له انما اصابك من حسن فمن الله ولا فضل لك فيما نلت من نصر او غنيمه وما اصابك من سيئه اي هزيمه او مصيبه فمن سوء صنعك وتصرفك وقصدهم بهذا قبحهم الله تجريد النبي صلى الله عليه وسلم من كل فضل وإلقاء اللوم عليه في كل ما يصيبهم من مصائب في كل ما يصيبهم من مصائب قال بعض العلماء والتوفيق والعلماء بين قوله ما اصابك من حسنه وبين قوله قبل ذلك قل كل من عند الله هو ان قوله قل كل من عند الله كان موضوعه الكلام في تقديره فهم ان انتصر المؤمنون لا ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم اي فضل بل يجددونه من الفضل ويقولون هو من عند الله وما قصد التفويض والايمان بالقدر بل قصد على الرغم من مقام النجوه فان كان هناك خير نسبوه الى الله وان كان ما يسوء نسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم اذائا وتمردا فالله تعالى قال لهم قل كل من عند الله اي كل ذلك بتقdir الله وارادته ان ما قوله ما اصابك من سيئه فمن نفسك فموضع اتخاذ الاسباب ومعناه ان من اخذ بالاسباب وتوكل على الله فالله تعالى يعطيه النتائج ومن لا يتخذ الاسباب او يخالف المنهج السليم الموصل الى الثمره فانه سيناله ما يسوءه وبسبب منه فالاول لبيان القدر والثاني لبيان العمل وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا بيان لجلال منصبه وعلو مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه بعد بياني بطلان زعمهم الباطل في حق عليه الصلاه والسلام ايوا ارسلناك يا محمد باميننا وبشيعتنا لتبليغ الناس ما امرناك بتبليغه ولتخرجهم من ظلمات الجاهله والكفر الى نور التوحيد والايمان وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا على صحه رسالتك وعلى صدقك فيما تبلغ عنه واذا ترت ذلك فالخير في طاعتك والشر والشن في مخالفتك والمراد بالناس جميع اي واوصلناك لجميع الناس أرسلناك لجميع الناس ونا اصنناك إله رحمة للعالمين كما في قوله مجل في علا وقوله رسولا ها جاءت هنا حال حالا مؤكده لعامله وهو ارسلناك ها حال كونك رسولا وقوله وكفى بالله شهيدا تكبيد وتقويه لقلب النبي إذا كان الله جل وعلا هو الذي يشهد على رسالتك وعلى دعوتك فهذا تتبيت لقلبك يا محمد وتتبيت لقلب كل داعية يدعو إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا هو الذي خلق الخلق وخلق القلوب وهو القادر على أن يتبتها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فالثبات من الله جل وعلا وكفى بالله شهيدا امض في طريقك ولا تلتفت الى اقوالهم وكفى بالله عليك وعليهم شهيدا فانه سبحانه لا يخفى عليه امرك وامرهم يخبي تعالى عن الذين لا يعلمون المعارضين عما جاءت به الرسل المعارضين لهم انهم اذا جاءتهم حسنه اي خصبت قطعت اموال وتوفر اولاد والصحه قالوا هذه من عند الله فان تصبهم سيئه اي جذب وفقر مرض وموت وموت اولاد واحرار قالوا هذه من عندك اي بسبب ما جئتنا ما جئتنا به يا محمد تطير برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير امثالهم برسول الله القضيه عامه كل من يدعو الى الله جل وعلا فهو شؤم على المدعوين الذين يخالفون دين الله جل وعلا ينظرون الى الدعاه بانهم شر وليسوا بخير سنه الله في خلقه لا يمكن ان تحتاج البشريه بخير وان تسمع الخير لا بد ان تسمع نقيضه ما اتيت به هذا امر معروف اذا كان في حق الرسول عليهم السلام فكيف بحق في حق غيرهم من الناس كما قال قوم صالح لصالح قالوا الطيرنا بكم من ملك وكما قال لموسى فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تسبهم سيئه وان تسبهم سيئه يتطيرون لموسى ومن معه وقولهم وقول وقول قوم ياسر لرسلهم اننا تطيرنا بكم لان لم تنتهوا لنرجمنكم المما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت اقوالهم واعمالهم وهذا كل من نسب حصول الشر او زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذنب الوخيم قال الله في جوابهم قل كل من الحسنة والسيئة والخير والشعر من عند الله أي بقضائه وقضعه فما لهؤلاء القوم أي الصادر منهم تلك المقالة الضاطلة لا يكادون يفقهون حديثا لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه اولا يفهمونه منه الا فهما ضعيفا وعلى كل فه ودم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله وذلك بسبب فهم واعراضه ما في ذمني ذلك يعني ذمني المذح الله من يفهم من يفهم عن الله ورسوله وعن رسوله والحث على ذلك وعلى الاسباب المعينه على ذلك من الاقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطوق المرسله اليه فلو فقه عن الله لعلم ان الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقضائه كلها بقضاء الله وقضائه الرسول مبلغ عن ربه قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذوا واحذوا فَأَنْتَ وَلَّيْتُمْ فَأَنْتَ وَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ دَاهِيَهُ أَنَّ الْمُوَادَةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أَمْرِهِ مَّا بِالِاجْتِنَابِ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَقَوْلِهِ وَحْذَاهُ أَيْ احْذُوا عَن مُخَالَفَتِهَا فِي هَذِهِ التَّكَالِيفِ ا انت وليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين هذا تهديد عظيم ووعيد شديد في حق من خالف هذا التكليف واعرض فيه عن حكم الله وعن وبيانه يعني انكم انت وليتم فالحجه قد قامت عليكم ها فالحجه قد قامت عليكم والرسول قد خرج عن عهده التبليغ والاعظار والانظار فاما ما وراء ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف واعرض عنه فذاك الى الله تعالى ذاك الى الله جل في علاه ولا شك أنه تهديد شديد واعلم أن من أنصف وترك الاعتساف علم أن هذه الآية نص صريقا في أن كل مسكر حرام إنما يجي الشيطان أن يوقع بينكم العذاوت والبغضاء في الخامل الميسر ويصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة قال بعدها فهل أنتم منتهون؟ حتى النهي عن شرب الخمر على كون الخمر مشتمل على تلك المفاسد ومن المعلوم في بداءه العقول ان تلك المفاسد انما تولدت من كونها مؤثره في السكر وهذا يفيد القطع بان عله قوله فهل انتم منتهون هي كون الخمر مؤثرا في الاسكار واذا ثبت هذا وجب القطع بان كل مسكر حرام ومن احاط عقله بهذا التقديع بقي مستمرا على قوله فليس العناد علاج والله اعلم يقول تعالى ومان يسلمون سليمين الا هم بشمين ومنذين فمن امن وعصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يدعو تعالى زبده ما ارسل به المرسلين انه البشاره والنضاره وذلك مستلزم لبيان مبشر والمبشر به والاعمال التي اذا عملها العبد حصلت له البشاره والمنجي والمنذر به والاعمال التي من عملها حقت عليه النضاره لكن الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين فمن آمن وأصلح أي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأصلح إيمانه وأعماله والنيته أي ما هو جزاؤهم فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى ولا هم يحزنون فيما مضى والذين كذبوا باياتنا يمس يمسهم العذاب اي ينالهم ويذوقون ويذوقونه بما كانوا يسطقون لقد كان هذا الدين يعد يعد او يعد البشريه لعشد العقل ويؤهلها لاستخدام هذه الاداه العظيمه التي وهبها الله للانسان استخداما كاملا في ادراك الحق الذي تنبثق اياته في صفحات وجود وفي اطوار الحياه وفي اسرار الخلق والذي جاء هذا القول لكشف لكشف وتجلياته وتوجيه الادراك البشري اليه وكان هذا كله يقتضي الانتقال البشري من عهد الخوارق ان ناحيه الخوالق الحسيه التي تلوي الاعناق وتجبل المنكرين على الادعاء امام القهري والخايقه الماديه الباديه للعيان الرسول ليس وكيل على الناس قال تعالى كذب به قومك وهو الحق كل مستع عليكم وكيف اضمم في قوله وكذب به يجر الى العذاب المذكور في الايه السابقه وهذا العذاب حق وهو الحق لا بد وان ينزل بهم لا بد ان ينزل لهم العذاب وقيل الضم في به للقران وهو الحق أي في كونه كتابا منزلا من عند الله الثالث يعود إلى تصريف الآيات وهو الحق لأنهم كذبوا كون هذه الأشياء دلالات ثم قال قل لست عليكم بوكيل لست عليكم بحافظ حتى أجازيكم على تكذيبكم وإعراضكم عن قبول الدلائل إنما أنا منذر والله هو الذي سيجازي كل واحد بأعماله وعن أعماله قال ابن عباس المفسرون نسختها آية الختال وهو بعيد والخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم يعطيه ويعطي المؤمنين من ورائه التقة التي تملأ القلب بالطمأنينة التقة بالحق ولو كذب به قومك وأصر على التكذيب فما هم بالحكم في هذا الأمر إنما كلمة الفصل وعنه فيه لله سبحانه وهو يقرر انه الحق وان لا قيمه ولا وزن لتكذيب القوم لا قيمه ولا وزن لتكذيب اولائي القوم قال تعالى قل هل من شركائكم لن يهدي الى الحق قل الله يهدي الى الحق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 هي ان هؤلاء الذين اعاذ عن دعوتك يا محمد لا يتبعون في عقائدهم وعبادتهم غير خالقهم سوى الضنون والاوهام التي ورثها الابناء عن الآباء وخص اكثرهم بالذكر لان هناك قله منهم يعرفون الحق كما يعرفون ابنائهم ولكنهم لا يتبعون له عنادا وجحودا وحسدا كما قال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايه الله يشهدون والتنكيو في قوله ظن للتنويع اي لا يتبعك قوم الا نوعا من الظن الواهي الذي لا يستند الى دليل او برهان وقوله ان الظن لا يغني من الحق شيئا استئناف مسوق لبيان شأن الظن وبطلانه المراد بالظن هنا ما يخالف العلم واليقين والمراد بالحق العلم والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع أي إن الظن الفاسدة المبنية على الأوهام لا يغني فأخبنا شيئا من الإغناء عن الحق التابت الذي لا ريب فيه ولا ريب في تبوته ولا ريب في صحته شيئا القرار المطلق اي لا يغني شيئا من الغناء ويوجد ان يكون مفعولا به على جعل يغني بمعنى يدفع يدفع وقوله ان الله عديم بما يفعلون تذير قصد به التهديد والوعيد التهديد والوعيد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ المبين قال تعالى فانت ولوا فانما عليك البلاغ المبين فانت ولوا عن الله وعن طاعته بعدما ذكر بنعمه وآياته ماذا عليك يا محمد فانما عليك البلاغ المبين اي ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء بل انت مطالب مطالبون بالوعظ والتذكير والانذار والتحذير اسال الله عليه مساع نعم هذا هو المطلوب من الدعاة ليس عليك من الهدايه شيء بل كل داعيه هو مطالب فقط بالوعظ والتذكير والانذار والتحذير فإذا اديت ما عليك فحسابهم على الله فإنهم يرون الاحسان ويعرفون نعمه الله ولكنهم يكفرونه ويجحدونه واكثرهم كافرون واكثرهم الكافر لا خير فيهم وما ينفعهم توالي الايات لفساد مشاعيهم وسوء قصودهم وسيرون جزاء الله لكل جبان عنيد كفور للنعم متمرد على الله ورسوله أي فإن تولوا يا محمد وأعادوا وآثوا بالذات الدنيا ومتابعة الآباء والمعادات في الكفر فعلى ألف سيم جنوا ذلك وليس عليك إلا ما فعلت وليس عليك إلا ما فعلت من التبليغ التام ثم إنه تعالى ذمهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وذلك نهاية في كفران النعمة فإن قيل نعم نجوب التذكيب آية الله قال تعالى وَمَنَ ظُظْرَمُوا مَمَنَ ظُظْرَمُوا مِمَّنْ ذُكَّرِ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعَرَضَ عَنْهَا ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكين تنيف قوه وفي آذانهم وقاها وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا بين سبحانه سوء عاقبة المعرضين عن التذكير وعن آيات الله فقال ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه ما الاضلم من هذا وما نظلمهم ان دكوا بايات ربه فاعرض عنها وانا سيما قدمت يده الاستفهام هنا للنفي والانكار والمراد بالايات ايات القران كي يقول تعالى على ذلك ان يفقه المراد بالنسيان هو الطرق والاهمال وعدم التفكر والتدبر في العواقب ايوا لا احد اشد ظلما وبغي من انسان ذكره مذكرا ووعده بايات الله التي انزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم فاعرض عنها عند قمه الظلم من اظلم من هذا الذي يذكر او يستمع الى المواعظ او يستمع الى الدروس او يستمع الى الخطب ومع ذلك يصر على فسوقه ويصر على عناده ويصر على كفره من أظلم من هذا؟ ولا أحد أشد ظلماً وبغياً من هذا بل نبده أعرض عما قدمه له الرسول صلى الله عليه وسلم ونبده وراء ظهره ونسي ما قدمت يده من السيئات والمعاصي نسيان وطغيان واهمال واستخفاف ثم بين سبحانه عله هذا الاعراض لماذا اعرضوا ولماذا هذا النسيان اللهم ثبت قلوبنا على دينك فقال ان جعلنا على قلوبهم اكن تنيفقه وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلي يهتدوا اذا ابدا فلي يهتدوا الاكنه الاكنه جمع كنان بمعنى قطار والوقع الثقل والصمم يقال فلان وقعت اذنه اي ثقل سمعها واصيبت بالصمم نسال الله السلامه والعافيه اي اننا جعلنا على قلوب هؤلاء الظالمين المعرضين عن الحق اغطيه تمنع قلوبهم عن وصول النور اليها وتحجبها عن فقه اياتي سبحانه وجعلنا ايضا في اذانهم صمما وسقا عن سماع ما ينفعهم وذلك بسبب استحبابهم العمى على الهدى العمى على الهدى وايثارهم الكفر على الايمان وَإِن تَدْعُوهُمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ إِلَى الْهُدَى وَالرُّشْدِ فَلَن يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَلَن يَسْتَجِيبُوا لَكَ وَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِسَبَبِ زَيْغِ قُلُوبِهِمْ وستلاق الكفر والجحود والعناد عليها والضمير في قوله اي يفقه يعود الى الايات ما عليكم السلام يعود الى الايات وتذكير وافراظ باعتبار المعنى اذ المراد منها القران الكريم وجاءت الضمائر في اول الايه بالافاده كما في قوله ذكر فاعرض عنها ونسي ما قدمت يدا قعد عنها ونسيت ما قدمت لذا والرسول صلى الله عليه وسلم نذير مبين قال تعال قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ويسكنون كرامة لهم مغفرة ويسكن كرام هذا من بركة الايمان ومن بركة عمل الصالحات فالذي يحقق الايمانه ويعمل الصالحات هذا وعد من الله له لهم مغفره لهم مغفرات في الدنيا والاخره ويرزق الكرم يعني الايمان والعمل الصالح يجلب رزقا الكريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين هناك اصحاب الجحيم اولئك اصحاب الجحيم يامر تعالى عبده رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ان يخاطب الناس جميعا بانه رسول الله بانه رسول الله حق مبشرا للمؤمنين بتواب الله منذر للكافرين الظالمين من عقابه وقوله مبين اي بين الانذار وهو التخويف مع الاعلام بالمخوف وذالك لانه اقام البراهين الساطعه على صدق ما انذاهم به ثم ذكر تفصيل النظاه والبشاره فقال فالذين امنوا فالذين امنوا بقلوبهم ايمانا صحيحا صادقا ها وعملوا الصالحات بجوائح امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات ولا شك ان القلب اذا يعني دخله الإيمان وغماه الإيمان هذا الإيمان يدفع بصاحبه إلى العمل وإلا فما قيمة إيمان بدون عمل إذن فالإيمان في القلب هو الذي يدفع بك إلى العمل الصالح فالذين آمنوا بقلوبهم إيمانا صحيحا صادقا وعاملوا الصالحة بجوائحهم في جنات النعيم في جنات النعيم الجنات التي تنعم بها بانواع النعيم من الماكل والمشاهد والمناكح والصور واله اصوات والتنعم برؤيه ربك اعظم ما يعطى اهل الجنه انهم يرون ربهم اللهم لا تحمنا او يتك في جنان يا رب العالمين والذين كفروا اي جحدوا نعمه ربهم وكذبوا الرسل وكذبوا الايات فاولئك اصحاب الجحيم اولئك اصحاب الجحيم الملازمون لها المصاحبون لها في كل اوقاتهم فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتأ عنهم لحظه من عقابها قد جاء ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالمعنى أنه تعالى أمر رسوله أبي أن يديم لهم التخويف والإنظار وأن لا يصدهم ما يكون منهم من استعجال العذب على سبيل الهزوء عن إدامة التخويف والإنظار وأن يقول لهم إنما بعثت للإنظار فاستهزاؤكم بذلك لا يمنعني منه لا يمنعني منه ما على الرسول إلى البلاغ المبينة؟ قال تعالى قلء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن تولوا فإنما عليه ما قملوا عليكم ما قملتم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلى البلاغ المبينة فنا تصبح الله واتعظوا به امتثلوا امتثلوا وان امتثلتم تتلتم تتلتم هذه السعاده وان تولوا فان ما عليهما حمل من الرساله وقد اداها يعني لو توليتوا ما دعاكم اليه فهذا الامر لن يضره في شيء لانه فقط ماموم بان يبلغ فقد بلغ فقد ادى ما بالماموم به وعليكم ما حملتم من الطاعه لقد بعنت حالكم وظهر فبان ضلالكم وغيكم واستخفافكم واستحقاقكم العذاب وان تطيعوه تهتدوا حياه جميله تهتد إلى ماذا؟ إلى الصلاة المستقيم فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى الصلاة المستقيم إلى الصلاة المستقيم قولا وعملا فلا سبيل لكم إلى الهداية فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته لا يمكن أن تهتدوا إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل ان شاء الله لا يمكن ان تهتدوا الا بطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك لا يمكن بل هو محال وما على الرسول الا البلاغ الا البلاغ المبين اي تبليغكم مبينا الذي لا يبقي لاحد شكا ولا شبهه وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين اي تستطيع احد ان يجادل في هذا ويقول بان الرسول ما بلغ ما يستطيع احد هل تستطيع هذه الامه ان تنكر بلاغ رسول ما تستطيع ليست كالامم السابقه التي انكرت بانه رسلها بلغوها بلغوها وطالبوا برسول شهاده امه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الامه تشهد على الامم السابقه ليس هناك دليل على ان هذه الامه غدا يوم القيامه تنكر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف الامم السابقه المتعنتة التي انكرت بان الرسل الذين جاءوهم لم يبلغوهم شيئا فكانت شهادة هذه الامة على الامم السابقة وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اللهم اننا نشهد ان نبينا وحبيبنا محمد قد بلغ البلاغ المبين وادى رسالته ونصح للامه وازال عنهم الغمه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين يتكلم ربنا جل وعلا عن صفات الذين لا يسمعون الآيات ما ما اكثر هؤلاء في كل امه يخاطب بعضهم بالقران وكأنك تترع عليه كلاما بشريا او كلاما عاديا قال تعالى انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذه العما عن ضلالتهم انت تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون شبه الله جل وعلا اولئك المشركين لا باس فيرال في بي اس ايتي ميساجور شبه الله جل وعلا اولئك المشركين بالاموات أولئك المشركين بالأموات الذين فقدوا الحياة وبالصم الذين فقدوا السمع وبالعمى الذين فقدوا البصر لماذا؟ وذلك لأنهم لم ينتفعوا بهذه الحواس فصاروا كالفاقدين لها الله جل وعلا وهبهم هذه الحواس ولكن للاسف الشديد لم يوظفوها لم يوظفوها في طاعه الله واتباع رسول فكانها حواس مفقوده اذا لم تنفع هذه الحواس في طاعه الله جل وعلا فلا قيمه لها اذا لم توظف سمعك في طاعه الله وطاعه رسوله ولم توظف عيناك في طاعه الله وطاعه رسوله ولان توجد كل جواريحه في طاعه الله وطاعته ورسوله فهذه الحواس والجوارح لا قيمه لها وكانها مفقوده انك اذا تسمع الموت اي دم ايها الرسول كي دم ايها الرسول كي مع توكلك دم ايها الداعيه على توكلك على الله وإنك لا تستطيع أن تسمع هؤلاء الشركين لا يردون عن شركهم لأنهم كالموتى الذين لا حس لهم ولا عقل ولأنهم كالصم إذا فقد نعمة السمع إذا ولوا مدريين لتتميم التشويق وتأكيد نفي السماء اي اذا اعرض عن الحق اعراضا تاما وادبر عن الاستماع اليك وادبر عن الاستماع اليك بمعنى الايه انهم يفط اعراضهم عما يدعون اليه كالميت الذي لا سبيل الى اسماعه وكالاصم الذي لا يسمع ولا يفهم لا يسمع ولا يفهم وجوب الصبر على مشاق الضيق قال تعالى فاصبروا ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقينون الله جل وعلا يسلي قلب النبي بقوله اصبر ان وعد الله حق اي ان صدقك يبيج واقول ولا يستخفنك الذين لا يقينون فخاره الى وجوب مداومه النبي عليه الصلاه والسلام على الدعاء الى الايمان فانه لو سكت لقال الكافر انه متقلب الراي لا ثبات له اذا كان امن وصفنا لك من احوال هؤلاء المشكين فاصبر على ادائه لا يمكن لا يمكن ان تدعو الى الله جل وعلا ولا تبتلى انت صاحب قضيه انت صاحب دعوه اذا بد ان تصبر ولا بد ان تتحمل لانك تدعو الى الله جل وعلا ولا يستخفنك اه لا يستخفنكك أي ولا يزعجنك ويحملنك على عدم الصبر الذين لا يقلون فاصبر على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى الله ولو رأيت منهم إعراضا فلا يسدنك ذلك إن وعد الله حق أي لا شكة لا شك فيه وهذا مما يعين على الصبر فان العبد اذا علم ان عمله غير ضائع بل سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره ويسر عليه كل عسير واستقل من عمله كل كثير ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اي قد ضعف ايمانهم وقل يقينهم فخفت لذلك احلامهم وقل صبرهم فاياك ان يستخف هؤلاء ان يستخفك هؤلاء فانك ان لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم والا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الاوامر والنواهي والنفس تساعدهم على هذا ما تطلب التشبه والموافقه وهذا مما يدل على ان كل مؤمن موقن نازن العقل يسهل عليه الصبر وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل اي خفيف فالاول بمنزله اللب والاخر بمنزله القشوه الله المستعان نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لدعوة عينا وأن يوفقنا في دعوتنا وأن ينزقنا السدادة والتوفيق رزاكم الله خير على متابعتكم نسأل الله تعالى أن يتقبل منه منكم وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا كما نسعى للسداد والتوفيق بارك الله فيكم جميعا انا اتابعكم بارك الله في اخواننا في غرفه دبي جنان وفي اخواننا في غرفه القران الكريم نسال الله جل وعلا ان يتقبل من الجميع وان يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وان يجعلها وسيله دينال بها شفاعه نبينا نسال الله تعالى ان يتقبلنا منه ومنكم وان يبارك فيكم وفي ذويكم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وكذلك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك و توجدك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته